الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنى اليوم ثلاثة أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله السؤال الخمسون والحادي والخمسون والثاني والخمسون أما السؤال الخمسون فيقول فيه السائل كيف تكون منصحة الطالب لشيخه هذا السؤال مهم جدا وذلك لأننا نرى من قلة الأدب في التعامل مع الشيخ شيء عجيب عجيب وعجيب جدا حقيقة الذي نراه ونسمعه من الطلبة شيء تستغرب له تقول أين تربى هؤلاء الطلبة في أي بيئة كيف يخرج مثل هذا الكلام من طالب يريد الاستفادة من شيخ بل كيف يخرج من شخص مستقيم ويدعي الاستقامة لتعجب حقيقة في الأسانيب المختلفة التي عليها الشباب خاصة إذا كان من عامة المستقيمين أو كان حتى من طلبة العلم المبتدين والمتوسطين لذلك أنصح طالب العلم عندما يبدأ بطلب العلم مع اهتمامه بالعقيدة أن يهتم بالأدب يوجد نقص نقص مخل وشديد جدا عند الطلبة في هذا الجانب جانب الأدب الأدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الأخ في الله والأدب مع الشيخ كل هذا فيه نقص كبير من قبل الشباب لا بد أن تعتني طالب العلم بهذا الجانب جانب الأدب تتعلم كيف تتعامل مع شيخك كيف, تتعلم مع... كيف تتعامل مع أخيك كيف تتعامل مع نفسك كيف تربي نفسك في... بألفاظك كيف تربي نفسك بمعاملتك مع الناس هذا كله ينبغي أن تتركز عليه وأن تتعلمه. أفضل طريقة هي المخالطة مخالطة المشايخ وآل العلم وسمع نصائحهم. فإذا لم يتسنى لك فاسمع الصوتيات المختصة بتعليم الآذاب وكيفية التعامل مع الشيخ في الأسلوب ومع الناس أيضا اقرأوا انظروا اندخلوا إلى مواقع التواصل واقرأ تروا العجب العجاب في الأسليم التي تكاد تفتقد لأقل مستويات الأدب حتى مع المخالف في أدب مش كونه مخالف خلاص تنزع عن نفسك الجميع ستائر الأدب غلط أنت عندما تتأدب تتأدب مع الله أنت تمثل الآن الإنسان المستقيم يعني تتأدب حتى مع المنهج الذي أنت تحمله فتعكي الصورة إما صورة طيبة أو صورة سيئة لهذا المنهج تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس ليست السنة فقط أن تعلم العبادات وأن تتقيد بالعبادات لا الآداب من السنة لذلك عقد لها العلماء في كتب السنة كتبا خاصة مستقلة وكانت في بعض الكتب أوسع من كثير من كتب العبادات ركزوا على هذا الجانب جيدا النصيحة للشيخ الكل يحتاج النصيحة سواء كان صغيرا أو كبيرا ما في أحد أكبر من النصيحة لكن أنت ما زلت صغيرا كثير من الأشياء التي تراها خطأ هي صواب أكثر الأسئلة التي تردني أو فلنقل الإنكارات التي تردني أكثرها إما أفهام غالطة خاطئة من المنكر أو أنها مسائل اجتهادية قرأ هذا الطالب مقالة أو سمع فتوى لأحد المشايخ وظنها أنها مسألة من خالف فيها فقد خالف الإجماع خلاص هي هكذا عنده وأنت حر اقبل ولا ترك ويريد أن يلزمك بها ويجب عليك أن تقول بقوله وهو لو سألته ما الدليل وكيف لو لو أوردت عليه ما ينقض مسألته ما عرف كيف يجيب ليش؟ جهل جهل بأصول الخلاف بمسائل الخلاف ومسائل الإجماع ما يعرف ما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه مسائل الاجتهادية من مساء عليها لا يفهمها وصدر نفسه للإنكار غلط أنت عندما تستشكل مسألة وتظل أن شيخك قد خالفها ما هو التصرف السليم كيف تتعامل مع هذه المسألة لا تذهب وتقول له اتق الله هذا باطل خالفت الكتاب والسنة خرجت من المنهج السلفي وكلام كهذا أذكر موقفا كان معي في دماج أحكيه لكم جاءني أحد الطلب المبتدئين من بلاد المغرب العربي أراد أن يدرس عندي البيقونية في المصطلح نحن في دماج وقتها فدرسته مسألة <تصفيق> فكانت هذه المسألة خلاف ما يعلمه هو ويعلم من شيخ فاضل عالم جليل أنه يقول بالمسألة على خلاف ما ذكرت له مسألة صلاحية في الاصطلاح يعني هو الشيخ يتبنى قولا في الاصطلاح وأنا أخذت بشيخ آخر قال بالقول المخالف لأني أعتقد أن الدليل مع الآخر فذكرت له هذه المسألة انظروا ماذا كان من موقفه قام واقفا على قدميه نحن جلوس على الأطنق قام واقفا على قدميه وقال لي أنت تقول الشيخ الفلاني أخطأ أنت ضال المضيل هذا كان موقفه الله أكبر ضال المضيل خرجت من السنة نعم زك الله خير هذا فراق بيني وبينك مع السلام خرج هذا الموقف ما زال يتكرر لم ينتهي عند هذا الحد كثير من الشباب على هذا النحو جهل عميق وقلة أدب في التعامل مع الناس الأسلوب بارك الله فيك إذا كان عندك شيخ يدرسك وتتعلم منه الأصل أنك جئت إليه لأنك تثق به هذا عمر الأول وتثق بعلمه وهو ما تصدر لهذا المجلس ووثق الناس به وأخذ عنه وصارت له سمعة بين الناس بالعلم والتدريس إلا أنه قد مرت عليه المسائل التي ما زالت تطرق ذهنك وتطرق سمعك لأول مرة قد مرت عليه عشرات المرات لأن المفروض منه الآن أنه قرأ العشرات من الكتب والمسألة الواحدة مرت عليه عدة مرات فهو يعلم مسألتك في الغالب ويعلم الأقوال فيها ويعلم أدلة القائلين والمخالفين هكذا ينبغي أن يكون ظنك فعندما تستشكل أمراً ماذا يكون موقفك؟ توجه له سؤالا هكذا الإنكار يقول إذا أردت أن تنكر تعلم قبل أن تنكر ربما هناك شيء لا تعلمه فتوجه له سؤالا وتقول له يا شيخ ما حكم كذا وكذا وكذا أو ماذا تقول في كذا وكذا وكذا فيعطيك الإجابة ثم بعدها بعد الإجابة تطرح ما أشكل عليك فتقول له أشكل علي كذا وكذا فما القول فيها هكذا الأدب يكون مع الشيخ لا تفرض عليه ما سمعت من غيره فربما تكون مخطئا أو القول أو قول الذي أخذت بقوله خطأ وأنت لا تدري لأنك ما زلت جديدا على العلم هذا أسلوب الأدب لذلك الشيخ جزاء الله خير الشيخ صالح انظر إلى نصيحته نصيحة عالم رباني قال المفروض العكس يعني المفروض أن يكون الناصح هو الشيخ مش الطالب لأن هذا الذي عنده العلم هذاك جاهل قال أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب لأن الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بها والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه فربما يبدو للطالب شيء يظنه مخالف وهو ليس كذلك شوف كيف خبرة خبرة وعلم يتكلم قال فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بأدب هذه توجيهات العلماء وهذا ما تربينا عليه من علماء وأما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز أن تتلمذ عليه إذا كان ضال عندهم منكر إذن ليش يأتي إليه خطأ ما يجوز لك أن تدرس عنده وأما إن كان الشيخ ملازما للحق ولكن وقع منه شيء من الأخطاء فعليك أن تنصحه بطريق السؤال مثلا تقول يا شيخ مع حكم من فعل كذا فهو سيتنبه إن كان الخطأ منه ويحصل المقصود إن شاء الله بس انتهى الأرض هكذا يكون الإنكار الشيخ بشر يخطي ويصيب يذهل ينسى لا ينتبه لأشياء يقع هذا من الشيخ ومن غيره لكن الإنكار يكون بأدب تطرح السؤال ثم بعد ذلك إذا كان عنده خطأ يتنبه له وإذا ما عنده خطأ يبين لك الصواب أذكر موقفا حصل وأختم به هذا السؤال جاء رجل ونحن عند الشيخ مقبل من إحدى البلاد الإسلامية ووجد صلى سبحان الله من قدر الله صلى بجانب الشيخ مقبل وهو لا يعرفه فرأى الشيخ لا يحرك أصبعه في الصلاة فلما انتهى من الصلاة انكر على الشيخ، ليش ما تحرك أصبعك في الصلاة، تحريك الأصبع في الصلاة سنة، الشيخ ما زاد عن قال جزاك الله خير اليابني، بس، شوف الإنكار الآن، انكر على الشيخ مباشرة، فلما انتهت الصلاة ومن عادة الصلاة الشيخ بعد أن ينتهي الصلاة يكون عندنا درسة، انتهت الصلاة وقام الشيخ وجلس على الكرسي كرسي التدريس فما كان من ذاك الشاب إلا أن لونه يتغير يتقلب من الإحراج الذي وقع فيه وإذا بالذي ينكر عليه هو الشيخ مقبل عرف الشاب ما الذي فعله يعني انظر إلى الموقف الذي وضع نفسه فيه لا بد بارك الله فيكم من الاعتناء بهذا الجانب جيدا كيف تتعامل مع شيخك وما الذي ينبغي عليك فعله تجاهه إذا يسر الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدرس سيكون لنا درسا خاصا في الأدب بإذن الله لأننا نجد في الساحة نقصا كبيرا في هذا الجانب فلا بد علينا من الاعتناء به بإذن الله تعالى السؤال الذي بعده يقول السؤال أرجو توجيه نصيحة للطلاب المبتدئين نصح الشيخ بما فيه الكفاية إن شاء الله الطالب المبتدئ يعتني بطلب العلم وتعلم الآداب ومهم مهم على طالب العلم أن يعرف كيف يبدع في طلب العلم وأن يتعلم التدرج في طلب العلم وأن ينتقي الشيخ المناسب لطلب العلم هذه أشياء مهمة جدا. شيخ المناسب تجتمع فيه صفات صفة العلم الدرجة الأولى لا لا يقول لك والله لا تدرس إلا عند الصحابة أو أو من هو في مستوى الصحابة أو التابعين أو أمة الإسلام كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم لا لا ولا حتى في مستوى ابن باز وابن عثيمين ومن شبابهم لا المقصود أن يكون متقنا للمادة التي سيدرسها حتى يتمكن من إيصال المعلومة إليك بشكل صحيح وبشكل سهل هذا هو المطلوب ربما يكون في المدينة التي أنت فيها عالم وأقل علما لكن تستفيد من الأقل علما أكثر من استفادتك من العالم كيف هذا؟ يكون هذا الأقل علما يدرس المستويات التي تناسبك ويدرس بطريقة تناسبك مبتدئة دراستك عند هذا الأقل علما لكن ينبغي أن يكون عنده علم ودق لمادته أنفع لك من دراستك عند الأعلم وإن كانت مضوع الأعلم والعالم وهذه أمور نسبية طبعا ممكن تختلف من شخص إلى آخر هذا يرى الشخص عالم وآخر يراه من كبار العلماء فالث تجده يراه من طلبة العلم يقول لك لا لا تقول لعالم ولا هذا الفوضى لموجود الآن في الساحة فالمسألة نسبية لكن المهم في القضية أن تجد من نفسك بعد تزكية العلماء لهذا الشخص تجد من نفسك استفادة من دروسه فأن يكون ثقة في دينه في منهجه وعنده علم وعنده أسلوب صحيح في التدريس في التدرج من الصغير إلى الأكبر وفي طريقة إيصال المعلومة فإذا اجتمعت فيه هذه الأشياء فعليك به واستفد منه ثم بعد ذلك اعتني بالتأصيل العلمي قبل كل شيء الفوضى الموجود الآن ثقافات من هنا وهناك هذه لا تبني طالب علم مثقف علميا. لكن بناء طالب علم لا تبني بناء طالب العلم يكون باعتناء بالتوصيل العلمي يبدأ بعلوم الآلة ثم ينتقل إلى غيرها السؤال الذي بعده يقول يلاحظ على بعض الشباب الصح حماسا شديدا في القيام بالدعوة مما, مما يسمع من عظم أجر الداعية ثم سرعان ما يزول ذلك الحماس فما توجيهكم في ذلك الشيخ انتقد كلمة الصحوة وشباب الصحوة هذه يستعملها الحزبيون حقيقة والذي أفسده كثير من الشباب في الصحة هم أمثال هؤلاء شاب في الصحوة تأخذه حماسة في الدعوة ولا يكون قد بنى نفسه في السابق بالعلم والأدب والتحلي بعلوم الشريعة من كتاب وسنة ومعرفة منهج سلف الأمة فتجده يتصدر للدعوة بشكل حماسي فيعطيهم الخطب الحماسية فينشد الشباب إلى هذه الخطب فيتلقون عنه المناهج المنحرفة فيضيعون ويضيعون هذا الموجود في الساحة اليوم فإذا رأيت الداعية لم ينشأ نشأة علمية صحيحة وعنده خطب حماسية فاحذر منه وانتبه، فربما يكون من أولئك الذين يريدون أن يضيعك الدعوة يتصدر لها أهل العلم فقط أما الجاهل إذا تصدر للدعوة أفسد أكثر مما يصلح. فإذا كانت عندك غير على دين الله وتريد أن تنصح لدين الله فابدأ بطلب العلم لا بالدعوة وبعد أن يصبح عندك علم تعطيه عندئذ تتصدر للدعو ففاقد الشيء لا يعطيه والله أعلم ونكتفي بهذا القدر